وَشترك إ كَذَلِكَ نَففعلوا بالِالمُجرمِين إِهم كانَوا إذ قلَ لَهُم لا إلَه إِلا الله وَاسَكبِرون وَويقولونَ إِا لََاركُ آهتنا لشاعر مجنون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 فَأَقبَ لَ بَعْضُهُمْ على بَعْضةَ سَأَلون قَالَ قائِلٌ مِنْهُم إِ كَانَ لِقَرين. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ تاللهِ إِنَّكِ لَتُرَدِّينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز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 وَمَا مِا إِلَّا لَهُ مَقامام مَعَلوم وَإَِّا لََحْنُ الصَُّّونَ وَإَِّا لََحْنُ الْمُسَِّحون وَإِن كَانوا ل يَقولُون لَْ أنَّ عدَنَ ذكرَ مِنَ الأأَوَّلين لَُّا عِبَادَ اللهَّهِ المُخْلَصين فَكَفَرُوا بهِهِ فَسَوْ فَ